111. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا 112. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقشطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنا وثلاث واربا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 فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكنوه ونيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واتسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وارعوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان ان ثم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تكونها إسرافا وبذارا أي يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليؤل بالمعروف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 119. وإن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا 110. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنسين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترث وإن كانت واحدة فلها النص ولأبويه لكل واحد منهما السلس مما من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 فإن كان لهن ولد فلكم الرب مما تركت من بعد وصيتي يُصِين بها أُودِين ولهن الرب مما تركتم إلَّا مَنْ يَكُلَّكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ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 119. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُ النِّسَاءَ كَرْهَا 110. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتَبُوا دين بفاحشة مبينة وعاشرون بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنَّ أَرَادَتُمُ اشْتِبْدَاءَ زَوْجِ مَكَانَ زَوْجِهِ وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَرًا فَلَا تَأْخُذُ مِنْهُ شَيْءٌ أَتَأْخُذُنَهُ بُهْتَانُهُ وَإِسْمَ مُبِينٌ وَكَيْفَ تَأْخُذُنَهُ وَقَدْ أَفْضَلْنَا وَبَاعَضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنه كان فاحشة ومقة وساء سبيلا حرمت عليكم أماتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حدوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا دونا ح عليكم وحلايل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما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 به منهن فآتوهن أدورهن فريضة ولا دناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما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 بعضكم من بعض، فانكحوه النبئ إِذن أهله، وآتهن أجره النبِل معروف مُحصَناتٍ غير مُسافحاتٍ ولا مُتَخذات أقداد.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 يا أيها الذين آمنوا لا تكون أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجاره عن تراضٍ منكم ولا تقتلون أنفسكم إن الله كان بكم رحيما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 تجتنبوك بائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض من رجال نصيب من اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عنيما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضادع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا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 إن الله كان عليما خبيرا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى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 119. وإنتك حسنة يضاعفها ويؤتم لدنه أجرا عظيما 110. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا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 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم شكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَاءَ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ, أو لامستم النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا مَا يُرِيدُ بِتَمَمَ مَوْصَعِدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا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 من الذين هادوا يحرفون الكلم عم واضيعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعينا لي بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا واطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم واقوى ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا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 انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اسما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا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 116. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بدهنم سعيرا 117. إن الذين كفروا بآياتنا سوف نسليهم نارا كلما نضجت جنود بدلناهم جنودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما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 يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واعطِوا الرسول وأولِّ الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر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 يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ظلالا بعيدا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 وما أرسل الله من رسول إلا ليُطاع بإذن الله ولو أنهم الظلم أنفسهم جاءوا كفَّ الله وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَابَ الرَّحِيمَ قَالُوا رَبَّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ولو أنا كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرذوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا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 من النبيين والصديقين والشوداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذو حذركم فانفروا سباتا او انفروا جميعا وان منكم لمن ليبطئن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 يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما 118. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة 119. ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف ن...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 من الأمن أو الخوف أذاعوه به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمر منهم لعلمه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أمر منهم لعلمه الذين يستبطونه منهم.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 الله لا إله إلا هو ولا يجمع أنكم إلا يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا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 114. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا 115. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث تقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْقُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا وَمَن يُوَادِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجْزِي فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَهُ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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِينُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَتَهُ وَاحِدَة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 111. ولا تهنوا في ابتغاء القوم 112. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون 113. وكان الله عليما حكيما إن إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكوم بين الناس بما أراك الله ولا تكُل الخائنين خاصماً واستغفر الله إن الله كان غفور رحيم.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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَא أَن تُمَّ أُولَاءَ إِذَا ذَلَّتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّن أم يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا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 119. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بغتانا وإثما مبينا 110. ولولا فضل الله عليك ورحمته لامن قائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضلون إلا أنفسهم وما يظلمونك من شيء.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 إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إلَّا إِناثَ وَإِنَّ يَدْعُونَ إلَّا شَيْطَانَ مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَا مِنْ أَيْبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ولأ ظلا نهم ولأ ما ينهم ولأ أمرا نهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولأ أمرا خلق الله.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 119. ومن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا 110. واتخذ الله إبراهيم خليلا 111. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا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 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا دونا ح عليهما أي يصلح بينهما صلح وصلح خير وأحضرت الآف الشح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 كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم قالوا ألم نستحذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة.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 والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم قدورهم وكان الله غفورا رحيما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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُل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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدٌ فَبَزُلْ مِنْ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدْهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرَةٌ وأخذهم الربا وقد نوعا وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا سلاسة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد شبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا لَنْ يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنكِفْ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُ إِلَيْهِ جَمِيعًا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أدورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما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 فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله نفتيكم في الكلالة